بسم الله الرحمن الرحيم. تتقادف علي مسامير طويلة، منها ما يصيب جسمي ومنها ما يصيب الجبل. يقول وأنا أعلم أنه حرب من الشيطان. يثقب في جسم الإنسان ثقب، ثم يشرب من دمه ما يكفي. بيت هرم خرب، ما في أحد. عنده ناس، عنده قبور، عنده اشياء غريبة عجيبة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الش. إن كيد الشيطان كان, كان ضعيفا.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 يكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إن انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا ولا حيث انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى احد الاخوان يقول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 يا مجيب دعوة المطرد دعاءك اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلاك قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.